تاكي يا طويا افو نبي يا يا العتي يا كفن كنت مخره يا ولكن من عفصٍ على الحيد فراشات إلى الأسرار حيلاء أضاء ذلك سفر الليل. في المردل الثان فما زال إلى أفل يتم حيليا أتاقيل يتم لحب نبيا يسخ زمن البر العتيا كفل في اليمخار الضحر إلى الأمواج صدًّا أبديًّا يا لأنت مؤفّارٌ ولكن لا غُسْن عليك تتبيّع فرازاتٌ إلى الحسن حرئًّا أضاع ذلك الزفر النبيّع راحت ده سيها ثلاثه موت لا با جنازه لا لا يدمو اقره على عجبي سكينة فإن فيه سنوة الحزينة في كل شيء تلمحك ما تجلى فكربلا صارت إلك أدنى مدينة فكربلا صارت إلك أدنى مدينة, مدينة, مدينة سكينو لا أنا كسي ولم سأبك قدم لا تصرخي وحاسدا لا تصرخي واسفا فإن قلبي الطفا لا تزاعي إنما ترحب السفينة فإن له نير في أجنادنا لا sjovs i dage, ikke tager jeg dig. Og hvis man har dig, og det du gleder og jeg har er يا كلينا فان الناس فيه سلوى تزهل حزنا بكل شيء انت ما تجلى كربلا صارت تلقي من مجدا يا شباب الكتاب تحرك الشكيل لا تلاقي سيد فإن قلبي ender <تصفيق> <أنطلق تصفيق> لا تزاهد <تصفيق> إما ترفع فسفل فإنه لن يطفي أكثر دفن <تصفيق> ولا تسوق في <تصفيق> جيبك إلا <تصفيق> يراك أو يسمع <تصفيق> أعدائك ما تطمرين باه دم سلام والدمع لا ينهي يا سوكين اخرجي اي قد لقيت مصراعي ودمي سالك سباله زروتي هدا فوق ارض البلقع وامسحي دمعك قادي صاح حد حيف يا تقوم معي قم لعي نحرير من قطعي اقبالي ويتمجري حالي وانزاع العزهما ان شبكت اضلعي واستريت جسمي بسرطاني يا ابي ما الى احبار اتعلي ان لي قفلة لا تعلي ما الوضع ما السيوف وما دي سيوا نوركان المعين يا سكنه خرج اي قد لاقيته ومصرعي ودمي صالك سبتاله امشي رتي ها تلقى ارضا تلقى وامسحي بدمعك دادي صاح حد يخطيف لا معي Qom wa tafila, azlouey. Ey walail bilahi kif. Ey moment, nå er jeg og nu går jeg. og tareh hara. Ondsæg i لا دعي إن لي قفلة لا دعي بل الوضع ما السيوف وما لي سوى نورك المعين